وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكاً دكا وجاء ربك والملك صفاً صفا وديء يومئذ بجهنم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 فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ الْجَنَّةَ